بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درستي نتأرات لما فاين ردتي ويبشان برن بشان بكثاله تقودما أفان عرباتين طهورة طاهرة نجسة جلني أكثتت دانباثا بشان طهورة جل بشان ak rabbi saume injru maddu sami buu akabishan bahara akabishan laga akabishan haroda akabishan roba kannini murtim bishan ahura jinn kana katakofa u fil yaqul kullu da wa yaqul kullu laysa hadatha di ادا سدقا كوضو ابرباكيسو حدثني غدان امو كقامو غوتو دقاتو برباكيسو وفررا او فننجتو فكينيا فك جنابا اقفما خبث خجننس وان فو كتا قام نما تقو قوف تنما تقو قبك تلاتن تقو بشان كنن او فن وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به. رب ب شأن سميث نبوس أكثر تهر سوهيلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كيستمال جدنا حديثا ويه بهارا بشأن بهارا كيستي هو الطهور ماءه الحل ميتته. إن إنكم تهار بشأن إسأ بشأن بهارا وأنت كيستت إلا حلال جدنا حديثا أبي داوود في ترمذي في إمام النسائين باعث كيستي بشأن <أه> قل كله كان قل كن ياونتي قلقلون وانتي طاهره وانتي اي نيسه انتين اتما كمان اكبر بال مكافاه يو اتما كمانيتن جدن وانتي اتما كميكوني بشان, بشان كن الريون دبرن بشان قلقلل ما اتنطهراتو نتهججو بس لما فاجو بس شاني ك حسابشان الطاهر جدن ثاني اخرجهون وفي إساتي طاهرة قل كل قل لها عبادة أكا صلاة التين هندلغا ملئ قل كل قل لها فتنيني سنكا أكامي جننان بشان وانت طاهرة إسا كيس سبو إيه مقاب بشان جتشو كنر إسا ججيري فكين ناف بشان تقو يو مرقع والدس دبلمي بشان جدنيه نيسان بشان مرقة جدنيه مرقة تيركي سملي كأكنا كنا مرتين بشان كنا فكينف وانت هارا وتجن مرقة فدوه انتهين سني بشان الداتي بشان وانتق القلون كل اتدب لميه كا وانتق القلون كل سني إسجججير بفتهنا للأمي تهنا فولي إساتهنا قجججير وانتق القلون كل كسبوه نجيس أنا مرّ بوين دكانيني جروا إتى وضعتني إتى نسلاة ب شأن صدفة ب شأن نجيسة يوته ب شأن نجيسة ب شأن ونت نجيسة هي كيف سبوء الدم إسا يو كابي ف يو ك فولي إسا جذيرين بشان شأن نجيسة جلّن ب شأن نجيسة كنا في ب شأن طاهيرة كجين نسوني إساني طاهيري وان كل كله تحيطه كسبواه، ما كان بيشان جرورا إذا جد جيري، سببا فولين يوكا نتمني يوكا بفت سجد جرمه تين. كان جيسا أمم، سببا نجيس نكه سبواه تين جد جرمه كانه نجيس سجرا مجدチュ. نجاسا ون تجدامو، وام فقطو كانه من المسلمين راق كل كلهن نجيس سجدا. يعني يا إيشين بني في هيدي تي في اكف مديغا با اي دڠلا افا كناتين نجي تاجنچو نمو نمني مسلماتكو بشان نجيسمو طهاره قبا جچاء يو شك يقين رت اجارته اتفيا دمجچو يو بشان نجي ساتي بشان طهاره قدا والفكاتو كجراته كمي ولي ولا له إن شاء الله بشانك وان تنقلو تهيب وانت تنقلو نمو وان اتى نك ان قبيه قبضو قبى واه قداوني واه قبيه بشاني درسي تمس تسدف فرتي وجبرننا درسين الرأسمة العبدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.